لا آلاء القرآن, القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس أت الفقراء ياكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وزارة وزرة أخرى ولا تزر وزارة وزرة أخرى وإذا تبع مثلة لا حملها لا يحمل من مشايه لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا انما تنذر الذين يخشون ربهن بالغيب انما تنذر الذين يخشون ربهن بالغيب واقاموا الصلاه ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، وإلى الله المصير، وما يستوي الأعمى والبصير، وللظالمات ولن. حَرُّ النُّورِ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ مَن يَشَاءُ اسْمَعِنَّ مَنْ فِي الْقُبُورِ إِنَّنَا إِنَّا نَذِيرٌ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كذب الذي سُلُوْمٌ بِالْبَيْنَاتِ وَبِالْزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِي لَكَ فَرْوُ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ خرج نابه، فأخرج نابه ثماراً مختلفاً ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها، وغربى بسود، ومن الناس وذواد، والأنعام مختلف ألوانه. إ ما يخشَ الله مِن عبادعلَم إ ما يخشَ الله من عبدعونَم إِ الله عزيز غَفور إ الذيين ييتنونَ كتاب الله وَأَطان Kita Ballohi wa rana Wa Paul Swat Fabu Wa an Fabu Mi Raza Wa Dani إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق هو الحق يصدق لما بين يديه إن الله بعباده لخبير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 ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها جنات تعدني يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها من أساور من ذهب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 لنا دار المطامع من خضره لا يمسنا فيها نصب لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها نوب والذين كفروا لهم رجحان والذين كفروا لهم نار جهنم لا يطغى عليهم فيموت لا يطغى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها وهم يصرخون فيها ربنا اخرجنا غير الذي كنا نعمل، وهم يصطخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ولم نعملكم ما يتذكر فيه من اذكر فيه من تذكر وجا